فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أومن إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولاد شرى البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عود ربيهم جنات عدن تجري من تحتها الأنها والخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه